وأحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظَلُومًا جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ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 قلْ الأأَفَ غيير اللهَّهِ تَأمررون أَحبُودأَهَا الجَهِلُون وَلَ قَدَ أُحِي إلَكَ وَإِن الذيينَمِ قَابنكَ لإِن شرَكتَ لَا يَحبط عمللك لإِن شَكتَ ل كَلا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُ وَكُنُوا مِنَ